من القران شيسما ربينه ذا حننجي تشرد حنا يتقصر خير بو لنا في العابديش اكل ما هي لي ضامن دار اذا خرقي لك كلمه لان والني لن بالسلطان غفي جنون ذرق عام حد رفيدي شعيد يخرق كرشي سرق درايش لا قدر واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا أقمن وذلعب ذن أغيريس وذور نخريق أشمى نونس خلقاً ورجمير نذن فعن وراث ذرن من نسن ورجمير وَذِحْيٌ وَذِسْكِرٍ يوم القيمة وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افطراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا أساطير الولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أن نش وذي خفراً وقدر الكثفي ديجر عاون انتفلسو يضنين شد النان ضادران ذو الزور أنن سموشو هنزيش أقار نازدن سيشتذ أم مصبح مثم الديث قول نزله الذي يعلم الشر في السماوات والأرض إنه كان غفورا نحيما إنسنفي ديجران ونفري ذيه والشماع الجنوان ياكل الطعام اثن الشجع الحنا وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في السواق لولا ان إليه ملك فيكون معه نهرا أو يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا انظر كيف ضلوا كان مثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الناس ذوي النبيه اذا سرقت يلحو دير سوق امخور ديريش فلشيون الملائك يف سفير اذا من دار نغى دي غير كنز فلش ابي سعود إيوك نذي تسترقس أننا سويذي ضرمن لا تستفع مرقاز ذا سحرقس وسحر مقرم كيدبوين المثور ضعنا بريث وثفين تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجري من تحت هذا النهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة ونمي الطقس الخريس ما يفعي دفك خريس رجلنا نتسجلن دوسن نسفن أذي دفك سرياث القصور نغرب روج ألا اسشدفن سلقيما نهجوذي اسشدفن سلقيما فرنتمس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 يضيقن سواق كذن ذناذت مجيذن سواق راح أثنينين ورث مجيذث أستقسيون وقرح مجيذث سواشحر ذقرح قول ذلك خير أم جنة الخلد التي وعي المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا إلى السن مذوين أخير نغذل جنفر نصف كان في ست وعدن الممنين أستني ذي الجزان السن أستني سجران السن أستعان ذيكس مرين إفغان دي مذيكس رزدغن وقيل الله غرب بيك ذي ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا سبيل قالوا شبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من ولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بورا السن مرث ند نجمع نهنده إذا عبثا من غير ربي السنيني ما ندكر وقض اللجن في الصح نغي عرقاسن وبريذ أجدن مقرشنيك ورغي لقان عبد أغيري كتشينك نج أتحط رضاسن جرباح ترنظر جذوذ نسان ألم تنذكر ألا نذلق مخاذن فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا اسكدفن نوارن ون أرزميرن أذرن العثاب حدوثني نصار ماذو نظر من ذي ون أسنع عرض العثاب مقرن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في السواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا شاب الدنشقع قبريك ذي لنبيا لنثتسن أرقو تنحون ذي الأسواق نسجر في كون وشوا ماذا قل لنا الصبرم فبك يزرد حيلان وقال الذين لا يرجون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عنين الملائكة أو نرى ربنا لقد اشتكبروا في أنفسهم وعتوا عتو كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ بالمجرمين ويقولون حجرا محجورا الندوذ ورنصر جوم ثمينيليث نغير سن أي غرمش ذي الملوك إذ نزل فلنغ نغنوالي بذنغ اسمغرنما من سن جهرين لجهر دم قرآن اسمغرظر ملايك مش ذيني الصفرحان اسنغفذي كفرا اسنين الملايك اذرحرم المحرم الجنة السفشمم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أنعد غاشرة خذما أن نردث ذا غبار يفجن أث الجنة السنية أياخيران دا جثغن ذو اندكن سقيرا ويوم تشقق سماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق ذا الرحمن وكان يوما على الكافرين عشيرا السن اغمرت الشقاق في نوث الشرد الغمام أدل سن الملايك السن لحكم الحق غير بحنين وذير ذس من حسف الكفار ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد ظلني عن ذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أشمري غزق فاشنيش وني ظر من أشقار أنا غمر في غنبين لقفزني ذيبين آها يخسرنهم أوفان أردقما رفلني ذا مدكريو اشبعديه في القران بعد ما دي يسوي يمران اكيد خدم الشيطان يوم ذاني وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي انذرا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يند نفي ابي في أبا فيو الرقم وثاني جان القرآن قد دي شقين ذيكش أكيد نستقي مع ذاو ذيك دمشمني كل النبي وريد در نضغف ذفيه إذي هدوني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يَاتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا أننا سوي ذي كفراً أي غرود دين زيلة رام فلسل القرآن غفتكيرت يوكنا ذيك شمسوريخ نقراك في ذيكراك رام شرمي ثلارك داوين أشن من الجواب النصح ذو في السرير الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا وذا كني أرزغرا أغثمسغف في الموننسان وذا تنذكر مضيق أذير في ذيبين ولقد آتينا موسي الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وهيرا فقلنا اذهبوا الى القوم الذين يكذبون باياتنا فدمرناهم تدميرا اثمن فكدي الكتاب نقمج ديهش يهمش هارون معوان مني الشروح تاع القوم يشكى دغنا لياسنا مش وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذاب النليماء اقم نوح مش كذب دنبيان تصغرقيشا نقمص النذر شران امدنك نظر نظار مهجيا شني الظالمين العذاب جات مش تقراح وعاد وثمود واصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرة وكل ضربنا له المثال وكل تبرنا تتبيرا لكن عاد يأكل ثمود ورذي مولا البير. أذو وطس جرس للجيال نبوي يزن يأكل المثور نس نقلسنا كل ملان ولقد على القرية التي أمطرت مثل السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا عدلغة فتاة دارثني فتاة يغلوك فورا مشوم فتاة القوم اللط أمكت غيرتظريننا يخضع ونونانا نذكر وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليوظلنا عنا لهدنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب ما نظل سبيلا ما ظلا كاتت مسخرا أصقار الغذ واقيا أربيدي شجع ذا النبي أقري فيا غيك اللخ أنجوي ذا فينا عبد رو كانور في صبر أما استغدقى عزمان ما ظل نكن العثاب منهم يعرقوا مريض رأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالعام بل هم أظل سبيلا تضردون لكنيقمن للحواسة ربي نس أعني لشتي أو خيريس نغط نوضى تصديق سن إلا لك رسل فهما أثنث نثنين من المال نغط للمال آخر نسن. ألم تر إلى ربك كيف امتد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضاً يشيرا وصلذرنا ربين امهجت نقيلثيريا امري في الدير ومن بعد وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم شباتا وجعل النهار نشورا اذهن استيا وينقم اذ يوكن كن تغموا وهو الذي اصدر الرياح نشرا بين يديه رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونشقيه مما خرقنا نعاما وانا شيء كثيره ولقد شرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفرا نجد الشبيان ابو يجي في شريت صور نغطر دم من دي الجنه في جنن الزجدجن نحن جسن فمرثني مسن أنسوي أين ذن خلق ذن حيوان ذن مدن أطعس أنفرق في الهرس أكني مدن مخين لكنتس ذن مدن ورفقين حجة مكرن النعمة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نهيرة فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يكنف غيادا شقع إكلت درث منذار حذرة ضعظ الكفار جهد ذيكسن سر القرآن الجهد النم قرآن وهو الذي مراج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخ وحجر محجور هذا نستقل سنجد البحر يون منيس ذيكسن فال ويضمرع الزرزيان يقمد هرسن قطع ينرخ طرد ويض وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك خديرا تنسي خرق نمذان الذقمن دفغن ذيس يقمس درق روبينس ذي دوران إذ يدي زوج ذي يزمر كل شيء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظاهرا لعبثا جن ربهم اي نفس لن تفوز تظور لكن ونك نفرا يفقد ذا ذا وبيبش وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل عليه من أجر. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالنوب عباده خبيرا اشتنو الكيد شجع حتى في الشرطة نظره إلى سنوذ رفغران أكنيث خلص فلاس حشو وإنك نجفغان أذي تفضل غربابيس أذي صدق اتشريكا غفرحي وانك النور نسم الساد سبحيس حمثي شكريف بركيك نسم السايعلم السدنوب العبادينس الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شتة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وانك النهي خلقا الجنوانيك ذي القاعا ذكريا لن يرسا ذي المدى من الستيام يقعد في العرش الرحمن شرف اللسوين يعلمن وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا وجادهم نفورا مان ننسن تسجدث إيو حنين هذا الديني هذا شكرا إذا حنينكي أنشج ديوين يغدو مرض تلوين يشنرنا تبارك الذي جعل في سماء بروجا وجعل فيها سراج وقمر منيرا وهو الذي يجعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يتقص الخير ربنا يقومون للبروج نظر من أجل الآن يقم ويتجدد اشتيف الدج اقول لك تدو من النور واللا يقم الا ضواش حتى هرمت النوبه وني يفغى غادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم مجاهلون قالوا سلاما لعبد البحنين الويل ذي القاش العقل الحون مهضر نزن ديم جهال أسيني هنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب انفرفنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وذي تنسن طورك دي ذي طعن بذنسن اتشجد النغف الدن كما تصالنا واذشقر نباب النغ من عقب العثاب التمش العثاب سوريك فكان اتشن نغير ربضيق اتشن نغير ربضيق والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يختروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك القأثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وذاك ما تصرفا وتطقيع نور تشوحون جرس نسجندي في الماشد وذاك النور نذعو ويظنين مع ربيا ورقنا الروحيك حرم ربي حاشا ما فلحق غرفين الشهوة نسن ماذا ونخذ من النشتن إفان العيقاف الثياف ألا سزك ذنرات أبيس يوم القيامة أليقيم أليس ألي ألي دماذا مثلول هاشاوينك نكنيوبا يوم نخدم رشراح واذا كربشني في الدج الشيات الحشانات ربي عفوي حنوم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كرما والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وثوفا يخذ من الصلاح الثاني الربي ربي ثغارين رس يقبل وذن الشهيص الزور ما عدن دغفو سكعرال نهني ما دوثنا دع الدين وذن ما اسمك ثانتا سلايا ثنباث نسان فلس ترتش والذين يقولون ربنا هملنا مزواجنا وذرياتنا قرة أعيون اجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما وذسقر أذى ذنّا أفكاد ذي الزوجاتنا ذي الدريانا أين كن؟ إشتشار تولينا ويمنان ذي الميثل على وإذا الجزاء نسن سي ورفثين ذي الجنة يمي صفرا هذا السلل هذا السلام دي ماذي اشترق من هذا وني ظنق يرهان وني ظنق ما يعبأ بكم ربي للا دعائكم فقد كذبت ونفسه فيكون لزاما إنسن أربض دشقيا ذي هو النمر الشذاعوم يمشي شاد في مكان. ذا حسب اللون ذي